أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي يمرثوته أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السمائك كيف أوفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير